موي ويف ام عيشتك <سورتك> دايما على بالي مستحيل اعشق <عشاء بقادي> ثاني <حسنين> على موقع مرضنا <متحن> احلم ساعة لمنطيتي تعزم سلم لو لجيتي اخوتي اللي بموت فيهم دول احميهم برابتين احنا اشباح من يومنا معلمني على اخصاصنا مانخفش قلوبنا جريئة وانتو جلتوا قدامنا لحظتو كمنا في رامو حظه ما فيكم ندرامو لما عينا تيدي في MENUK WA AYIS YINAKBITNAK AYWA BIDA ANU AKABIT ANTI DAPGO WA GIFU BINUWIZNA KAB BINNOWIKU BINLAJABKU PAMALAJABKU MAHIBNASH MENFRIKU IHNA AXABA AKSHAN GAYA WUHASASIN WUHEMURGAYA HOTTA ANAWISH SHAPIHAH تابعنا نساقرين جوه وبره وفتنا من خرم الابرة بمقدر اللي يقدرنا في العلك عندنا خبرة مخلفين ومخلفين في الحياة منحلفين اي حاجة عملنا وبالسلح محتلفين حقنا عمرنا منسيوه عفيا وزوه بنجيبه لما تجمعنا سطوفة كل واحد ونصيبه حالبك رمي بتلا أكرف اللع لو قالو التحيداهم لو طالو إلا يخاف من دوني المتميز ملي أحلاه أي حدش تنوسه هو أله نتعافى فراو هو من غير الدنيا أحلاه فكرها نغلب غباو اللي سايبنا على الله بيسنا كوف أي تجا واللي ما ندش بلا عيسه اللي عشب تدعله فا لما اتصحى نتلا لسه ده ما بيتفواني وخلا الحالي. ما يوافهم عيالي صورتك دايما على بالي مستحيل عشاء بعدي انت روحي بالنسبالي كله وبحبك يا كوي يا مزمزل الحب يا روي اغطر واحدة بتفهمني انت احلى الحلوين ماي فرندي اروح اقلبي يا تلعبنا الجندي انت انت وانت انت العيشة احلى حاجة انا صاحبي صحبه من زمان Ha alba na ang la lang dinas Lamat ganibal ni mga Ana Ikweton ayon sa kanbinas Sudo ay gisht na balbina Malas kibrg ng Rupin Odnikra ay lbi kranas Odn mtagal ay